الحق صامح للشادير وحيطر حصلك يا بلادي يا بلادي العز والدين Shabbat <laughs> Y ما في سكوت في كل الملايين حظم الغاصبنا